فإذا جاء وعد الآخرة ليسوعهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء من ربك ترهوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان رَبك يَبْسُط الرزق لمن يشاء ويَقْدِر إنه كان بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ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 ولا تقربوا مال اليتين إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم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 إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل كان معه آلهة كما يقولون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 والمن ان تتبعون الا رجلا مسحورا او يقول كيف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً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 سارة أخرى، فيرسل عليكم قاصفاً من الريح، فيغرقكم بما كفّرتم. فيرسل عليكم قاصفاً من الريح، فيغرقكم بما كفّرتم. ثم لا تجدوا لكم علينا به. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البذ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تغضيلا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 وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُولِينَ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَامَ زَهُوقًا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 قل إني جت معت الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تَـتَـفـيـرُ لَـنـا مِـنَ الأَرضِ يابُعَا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِـن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارُ خِلالَها تَفْجِيرَا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيله او يكون لك بيت من أخرف أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل له أنتم تملكون خزائن رحمة رب بِإِذَن لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ثِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَرَىٰكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ الأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا سائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَبْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ دَعُوا اللَّهَ أَوِ دَعُوا الرَّحْمَانِ أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتبه